ما حكم في حكم الجاسوس إذا قبض عليه؟ قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله. هذا <تصفيق> نحن سبع على وراثة من الحين نحن نتبع الحين عرفوا أن الجاسوس يقضي البعض يقتلهم. لي ان اتجسس على انسان في بيته لمعرفه ان كان عنده شيء من المحرمات او الخمور او يستعملهما لا يجوز التجسس لان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتدسسوا تجسس ولا تجسسوا ولا ان ولا تجسسوا ولا يغتب هل ان ولا تجسس فهو عن الشخص لانه بل لتسكر الله وسلم فلا تحل خلاء كشم لكن متى ظهر الأول وبال لأنك يسلس وجب عليك النصيحة والتوجيه هو حيث وإن كم مكن فلا أجل. هذه السائلة محسين حسين أرسلت لمجموعة من الأسئلة تقول سماحة الشيخ عبد العزيز يقوم بعض الآباء والأمهات والإخوة من باب الحرص والخوف على أبنائهم وبناتهم بالاطلاع والتفتيش على ما لدى أبنائهم من أشياء خاصة بمعنى التفتيش والبحث في أمتعتهم وكتبهم وحقائبهم من أجل معرفة أحوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم خوفا عليهم من الفتن وأصحاب السوء وما إلى ذلك نسأل الله العافية فهل يدخل ذلك ضمن الأشياء المحرمة شرعا إذا كان هناك أسباب تدعو إلى هذا فلا باش من باب الحيطة وإلا فلا ينبغي. سوء الظن بهم أما إذا كان هناك أسباب يخاف منها فلا بأس بالتفتيش إنها الحاجة خوفا عليهم من جواسة السوء ومن دعاة الباطل تزاكم الله خيرا يقول السائل المتعل في على حاطب رضي الله عنه في هذا الزمان فما حكمه هل يحكم عليه بما حكم به على حاطب رضي الله عنه العلم لهم كلام بهذا لهم كلام مطول في هذا وهذا ثم جاسوس يتجسس على المسلمين والعلماء حكموا بها الجاسوس تكسر حقه القتل وهل يكفر أو لا يكفر في كلام واما حاطب فإن فانه منع من قتلها امرين الامر الاول انه صادق يقال من العلماء انه قطعين والثاني انه شهد بدرا وهذا الامر لا يذهب عليه غير حاطب ولا يغطي عليه لا يمكن في شهيد بدرا فلهذا قالوا انه يقتل جاسوس يقتل لأنه يجسس على المسلمين قتل نعم الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المشتكين يجسس على المسلمين ويوصلها إلى الكفار هذا الجاسوس يقتل نعم يقل نفسه أولاك الأمور وهم قبل الأشخاص إذا ثبت عند أولاك الأمور أنه جاسوس يقتل أما الأشخاص لا ثم صرفه بعد كل ما أبغى السفر أترأى هذا الجسس ما سلحة لا أريد مثبوت هذا من الحاكم السرعي نفسه يسهل عن حكم التجسس على المسلمين وإعطاءه بارم الكفار ما حكم هذا؟ هذا سبق مربع الآن في قصة حاطب لابدتعه أن هذا ونذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا إذا كان لأجل أمور ذنوية لأجل رحم ولأجل حاجة ذنوية أن هذا ذنب وليس كفراً أما إذا كان محبه لهم او اعانه لهم على المسلمين فهذا كفر ورده ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى حاطب نعم. يسال ما حكم التسبيح عقب الله تعالى سماه ذنبا فاليائي انزل في ايائي والذين امنوا لا تتخلوا عدوي وعدوكم اولياء يسرقون اليهم بالموده فالكفر بما جاءكم من الحق وقال في اخر السوره يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم ولكن الذي صدقه طالما هذا فقط صدق نعم كفر أم لا هذا فيه في خلاف بلا بلا العلم لكن ذاتنا للنبيل أن الجاسس أكثر للسر المصير أكثر وحاضبنا للتعرض أن تجسس على المسلمين ولكنه كان صادقا فلم يفسد النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضيما جعني أضمك ونقع هذا المعاق بينه وكان الله ورسوله فقال لي وما يعون على الله وطلع على هذا فقال اعملوا ما شكتم فقد أرسلكم ولما جعاه النبي قال يا رسول الله لا تعجل علي كنت كتمران ملصقا في قريش ولم أكو منافسهم وكان من حولك لهم أطاع حروبات يفسع الله بهم لهم يعني لقالب فقال لما ان هذا قد صدقك ومع ذلك اندى الله فيه صدق, صدق صورة المتحدة قال علماء ان الجاسوس يقتل وان المانع من قتل حاطب كونه شهيدة بجرد وكونه صدق كونه صادق في واما غيره ثلاثة من الاسمعين فيقتل جاسوس جاسوس من المسلمين مكذوب علينا علينا والله نعم التجسس لا يجوز ايضا الا اذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر قرائن قويه ثم لا يجوز ان يتجسس كل واحد ليش؟ هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا سنعه؟ به ما هو يديه يمكن يقتل. لكن إذا جاءت من جهات من فهذا يمكن لكن مثلما قلت لك ان أن توجد خرائط ظاهرة كان يدخل على هذا البيت نساء أو مردان أو مأشودة. إنها تلفت في الجمعة. هذا يرد على. يعني يرد على الذين يأخذون الاعتراف من المسانين بالسعديل يعرفونهم حتى يعترفون وقال ثاني اعترفت ولم يقل لم تعترف مصدح حتى يعترفون المعلوم ما يجوز كره الإنسان على الأقرار لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم يعذر مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير أن يعذر اليهودي الذي كتم ما له حي بن أخطر عام خيبة. فلما مسه بعذاب جل على مكانه له نقول فمن أقول في قضية حي هذه أط عامة لكن هذه قضية خاصة بالنفس المرأة. يعني عامة حتى إيده خاصة. مهم إن, إن المنكر إذا قامت القرائن على أنه كاذب في إنكاره غير عذر وإن الله فلا يجوز أن يعذر. هجاء ما هذا الحظ ما هذا كيف تخوص كيف ترسل إلى قريش في أخبارنا وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس يسمى جاسوس كيف تفعل هذا اعتذر بعذر ثم قال عمر أو غيره من الصحابه يا رسول الله أنا أضربه من فإنه قد قال الله ورسوله كيف علم بصواره قال يا أما علمت أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرته فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة وقعت موقع مغفرة لماذا؟ لأن الرجل من أهل بدر فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم ونسال الله ان يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم ان شاء الله تعالى في جنات النعيم على احسن حال هؤلاء اهل بيت منع منع الرسول عليه الصلاه والسلام منع قتله هذا الرجل كونه شهد بيت وعلى هذا فاذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار باخبارنا وجب قتله حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله يجب بدون استثناء لأن رسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر وهذه نزية لن تحصل إلى يوم ما يحاصل وقد استدل العلماء رحمه الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا على كل حال. يعني يفضل أخبارنا إلى عجائب فإن حاطب رضي الله عنه تعالى ذنبا عظيما وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينهم وبين وبينهم في صلح الحديبيه أرسل حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى اهل مكه يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاف روضة معروفة في طريق مكة فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها أخرج الكتاب أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة قالت ما من كتاب قالوا لابد أن تخرجي الكتاب معك فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما التسياد فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها الخف يعني ال الكندرة أخرجت فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة اخبروه فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استاذنا عمر لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله استاذنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطب قال إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان منهم رضي الله عنه وإلا هذه جريمة كبيرة ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم لأنه عاطم في الأرض فسادا فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساد لكن هذا منع منه مانع وهو أنه كان من أهل بدر ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم قال أما علمت أن الله اطلع على اهل بدر تجسد أن يتتبع الإنسان وأخاه ليطلع على أعواته سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لانه يجد عثرة أو عورة أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت أو كان عن طريق الهاتف فكل شيء يوصل الإنسان إلى تتبع إلى عورات اخيه ومثالبه فإن ذلك من التجسس وهو محرم لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسس فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس ولما كان التجسس إيذاء لأخيف المسلم أردف المؤلف رحمه الله هذا ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا لأن التجسس اذيه لتعذاب المتجسس عليه ويؤدي إلى البغض والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه مالا مرزم فإنك تجد متجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة كان ينظر الى هذا ومرة ينظر إلى هذا فقد اسحب نفسه في أذية عباد الله نسال الله العافيه ومن ذلك ايضا ان يتجسس على البيوت يعني ما يتجسس أن يتجسس على البيوت يقف عند الباب ويستمع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهن الـ الـ الـ الـ والتهم التي لازالها اصلا ولا تجسسوا اي تتبعوا عورات اخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات كما يفعله بعض الناس اليوم يتجسس على اخوانه ليرتقط الزلات التي يزل فيها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشراء من آمن بجسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين لا, لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفصح ولو في جو في, جو في بيت امه إذن هل نحن عاملنا بهذا هل نحن شبه تجسس الجواب منا من من الله عليه وشابه ومننا من وقع فيه اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه سننا الرحمن باب تحريم التجسس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 فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس ولما كان التجسس إيذاء لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا لأن التجسس أذية لتأذى به المتجسس عليه ويؤدي إلى البغض. ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزم فإنك تجد متجسس والعياد بالله مرة هنا ومرة, هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة ننظر إلى هذا ومرة ننظر إلى هذا فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله نصر الله العالمين ومن ذلك أيضا أن نتجسس على البنوت يعني ما يتجسس أن نتجسس على البنوت يقف عند الباب ويسكن ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم, والتهم التي ليس لها اصل ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره في رواياته واكثرها قد مر علينا لكن من اهم ما ذكر اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لكن في الايه قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم نقل الظن كله لان الظن المبني على القرائن لا باس فمن فهو من طبيعه الانسان انه اذا واجه قرائن قويه الظن الحسن وغير غير الحسن فانه لا بد ان يخضع لهذه القرائن ولا بأس بذلك لكن ظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أكذب الحديث لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه وتحدثه فعرف لان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما أشبه ذلك وهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام إنه أكذب الحديث وفي أيضا مما لم يمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله اقوالا كما امركم يعني انه يجب على الانسان ان يكون اخا لاخيه بالمعنى المطابق للاخوه لا يكون عدو له فان بعض الناس اذا صار بينه وبين اخيه معاملة، وساء الفهم بينهما في هذه المعامله اتخذه عدوا وهذا لا يجوز الواجب ان الانسان يكون اخا لاخيه في المحبة والالفه وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن أرضه وغير ذلك من مقتضى الأخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحتره ولا يكره وهذا أيضا قد مر علينا سابقا وقال التقوى ها هنا يشير إلى صدره يعني في القلب وإذا اتقى القلب اتقى الجوارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح جسده كله يعني القلب بعض الناس تنهاهم مثلا عن شيء من الأشياء تقول اعفي اللحمة حرم عليك النبتاح تحلقها ما يقول لك التقوى هاهنا طيب وان التقوى لو اتقى ما هاهنا اتقى ما هاهنا. يعني لو اتقى القلب اتقت الجوارح بعض الناس تنصحه في طول الثوب تجد ثوبه إلى أسفل المكان تنصحه في ذلك كيقولك التقوى ها هو أين التقوى؟ لو, كانت لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله لكن بعض الناس وعياله بالله يجادل بالباطل كالكافرين جادلوا بالباطل يرحبوا بالحق ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من عنده بصيره يعرف ان هذا جدل ليس له أصل <تصفيق> بل هو باطل وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بالفاظه ينبغي للانسان ان يتخذه مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من مسائل الاخلاق <تصفيق> التي إذا تجنبها الانسان أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من أعطى الكفار معلومات عن المسلمين فما حكمه في الإسلام وهل يكون بهذا العمل مظاهر للكفار ومعاونا لهم؟ نعم هل يعتبر جاسوس هذا هو الجاسوس اللي يأخذ اخبار المسلمين يوديها للكفار من أجل أن يكيد الكفار للمسلمين يعطيهم معلومات؟ هذا متعاون معهم وهو الجاسوس الذي حكمه القتل إذا ثبت عليه هذا نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوارد يقول السائل هل يقتل الجاسوس المسلم هذه جريمة بلا شك إذا رأى ولي الأمر خطره على المسلمين فلا هو أن يقتله لا هو أن يقتله إلا أن يتوب إلى الله ويرجع ويعترف بخطأه نعم صلى الله عليكم سباحة الوالد قتله من السياسة قتله من السياسة الشرعية يرجع بها إلى أولاة الأمور نعم صلى الله عليه يقول من الجاسوس من المسلمين الذين الذين ينقلون الأخبار الكفار هل يحكموا بكفره وقتله؟ الكفر لا يحكم بكفره بل يحكم بنال كبيرا من كبائر الظنوب أما أما قتله فهذا راجع إلى السياسة الشرعية وإلى ما يرى الإمام المصلحة فيه فيظول العمر بهذا إلى الإمام إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله وإن رأى المصلحة في عدم قتله لم يقتله وهناك عقوبات غير القتل. نعم صلى الله عليه وسلم سماحك الوالد يقول السائل المعاهد الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو في الحقيقة في أمره جاسوس ها؟ يقول حسنا ليكم المعاهد إذا جاء إلى بلاد المسلمين وهو في حقيقة في أمره جاسوس فما حكمه إذا نقض العهد مع المسلمين فهل يعتبر مقاتل أم ماذا هذا المشان ولي ولا ولاس الأمور عندهم احتياطات وعندهم وسائل يعرفون بها الجواسيس من غيره فهل لم يشهوني رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوال وكمبيوتر أبنائي خشية أن يكون فيها شيء نعم أنا واجب عليك تفقدها وتنظر فيها وكما ذكرت لكم لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام المكالمة يجي فيها عروض وبلاوي وشن محرمة لا تشتري هذا الجهاز لهم نعم ويقول حفظك الله يقول إن بعضهم بعض الناس يقول إن هذا الفعل من الاب يعد من التجسس المنهي عنه فهل لقوله وجه هذا الكلام هذا هو الكلام الباطل الوالد مامور بان يربي اولاده وان يشرف عليهم وان يتعهدهم هذا واجب عليه وليس من التجسس هذا من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه لكن الآن فيها الآن بلن حصل وهو أنهم يقولون لا تقول لأولادك ولا زوجاتك ولا بناتك شيء هذا من العنف الأسري اتركهم يعملون ما يشاءون حريتهم ما تدخل فيهم هذا من العنف الأسري ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون ان, إن ما أحد يقوم بالواجب وكل يعمل ما يشاء. نعم الجاسوس كما هو معلوم الجاسوس عند الفقراء هذا يرجع فيه إلى الى إلى مصرا على ذلك. لكن يعني عمر الله عنه وارث. يعني يجب منه يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون عليه وقال يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون قال من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعني هل لا يرجع منها يعني, يعني بمنات بيشترك بيشترك بيشترك بيشترك بيشترك بيشترك. يرجع على الليلة من اختلف عن امر جاسوس هل يقتل او لا يقتل يرجع امره لولي الامر ومدى حرص ولي الامر على مصلحة الأمة ومدى إمكان تأثير قتل الجاسوس أو عدم تأثير قتله في مصلحة الأمة يحرص الإيمان إذا كان للدولة للدولة الإيمان من المسلمين أن ينزل فيه ما يرى أنه يحقق مصلحه الأمة حسن الله عليكم سماحة شيخنا هذا يسأل يقول ما حكم التجسس على جوالات الأبناء والبنات هل هذا من التجسس المحرم إذا كان الواحد يتجسس على جوالات ابنائه وجوالات بناته رغبة في الإحسان إليهم في التربية وزجرهم عما يشين فلا حرج في ذلك واما ان يتجسس على الاخرين فالنهي الوارد نعم